إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مدفين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ كريم اذ يوشيكم نعس امنتم منه ويونزل عليكم من السماء طَهِّرْكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُنْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ شريفان ولي رب طال قلوبكم ويثبت بالقدام يوحى ربك الى الملائكه كُنْتِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاضربوا فوق الأعناك واضربوا منهم كل بنا ذٰلِكَ بِأَنَّ نُجُومَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَانَتَا هُدًى لِّمَن آمَنَ وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَذَٰلِكَ لِلْكَافِرِينَ ديدٌ لائقا ذالكم فذوقوا ان للكافرين عذابا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتوا الذين كفروا ففلا تولوا قوم العدا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَسَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ